يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد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 كَفَى إِنَّمَا يَتَزَكَّى نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 إن الله عزيز غفور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 يدخلونها يحلون فيها